سبعة استمع إلى الجمل وضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة. عنده وشاح طويل. عندها قفاز برتقالي. عندك جزمة ثقيلة. عندك معطف أصفر. عندي بلوفر قطني. عندي بنطلون أبيض.